شعيتك يا حدا تسمينا معني عوفك يشهد الله علينا شعيتك يا حدا تسمينا معني عوفك يشهد الله علينا يا عيل الكرار يا حامد دخل مستحيل نعوف خطك مستحيل يا عالي الكرار يا حامد دخيل مستحيل نعوف خطك مستحيل عاش غيرك ولي نقبل ببديل عاش غيرك ولي نقبل ببديل الحاشر انت بس وليينك شرحيتك يا حضار تسمينك معني عوفك يشهد بدنا يجتمع ماني عوفك وانت تدري بالوضع نوالف نمرو بدنا يجتمع ماني عوفك وانت تدري بالوضع لك عيشك يا المرتضى حدر الظلع لك عيشك يا المرتضى حدر الظلع ينمي رغم انعلي بيعاديين شهدك يا حضارة سنة Ya Qasim Al-Jana-Haydar-Wil-Laza Ya Qasim Al-Jana-Haydar-Wil-Laza Fazt benni b'chubmaik izzak ihtidha Ya Qasim al jana فاس من بحبك ازاك احتيظة انعطى يوم الحشر سكر رضا انعطى يوم الحشر سكر رضا وبولاك ترجاح موازئين شعيتك يا حي دار تسمينا ما نعوفك يشهد الله علينا شعيتك يا حي تسمينا نعمة هذه ماتوبة عو تشتر نحميد الله عالوي لا يوني شكورة نعمة هذي ماتوبة عو تشتر قسمة دي قسمها خلاق الوارة قسمة قسمها خلاق الوارة قرن بمر الله تبسم لينة جمعتك يا حي دار تسمينة معني عرفك ماليك الحوض انت في يوم الحشر صاحب الطار انت يا فارس بدر ماليك الحوض انت في يوم الحشر ما يصل قدرك ابت زيد وعمر ما يصل قدرك ابت زيد وعمر فوق قدرك بس قدر عادينا عادينا حوراء الينس وانت للمختار هادينا النافس انت زون الزهره حوراء الينس وانت للمختار هادينا النافس حبك في القلب مؤمن من غير رس حبك في القلب مؤمن من غير رس ولي ضوفك ولي دم ضيعي تمادي مثل ما اوصى ما والدي هم كم شا يلي معتمادي مثل ما اوصى ما والدي انا وصيت بما حبتك ولدي انا وصيت بما حبتك ولدي والولد ما يجي يوصبني عينيك يا رغم اللي دعلك فتره وافتد بروحي تربن علق دار اعشقك رغم اللي دعلك فتره وافتد بروحي تربن علق دار حبي لك ماكو واخر في حبك دننانا هادي ها نانيميت من زحوف القوم نحوك ما خفيت يالي دي بفراش هادي نانيميت من زحوف القوم نحوك ما خفيت منك اشجع ما سامعت وما شيفت مانك اشجع ما سامعت وما شيفت يالي دي بين ودقي صف الشاعر السيد عدنان شرف آل طه